بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات اقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان ما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء اذا تحبق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 111. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 112. وبالأسحار هم يستغفرون 113. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم 114. وفي الأرض آيات للموقنين وفي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 122. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 123. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون 124. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين 125. فقربه إليهم قال ألا تأكلون 114. فأوجس منهم خيفة قالوا لَا تَخَفْ تخف وبشروه بغلام عليم 115. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم 116. قالوا كذلك قال ربك إنه هو 112. قال فما خطبكم أيها المرسلون 113. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 114. لنرسل عليهم حجارة من طين 115. عند ربك للمسرفين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 111. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين 112. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون 113. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مريم 114. وفي عاد إذ مَا تَدْرِي مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتُكَ الرَّمِيمَ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ 117. فما استطاعوا وَمَا قيام وما كانوا منتصرين 118. وقوم نوح من قَوْمًا إنهم كانوا قوما فاسقين 119. والسماء وَالْأَضلَّ خََشناهَا فَنِعم الماهِدُون وَمِ كلُلّ شيءَيئ خَلَقُناَا زَوجَيْنِلَ عَكُم تدَكرون فَفِرضون إ اللهَِّ إِّ لَكُم مِنهُ نَذيرُ مُبِ وَلَا تَجعَلوا مَ اللهَّهِ إلَهن آخَرون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 فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمُدِينٍ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ